اِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَةً كُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين حين لا يكفون عوجهم النار ولا عظورهم ولا هم ينصرون بل بغتها فتبهتهم فلا لا رَدَّهَا فَلَا فلا يستطيعون ردها ولا هم يوضرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا ما كانوا به يستهزئون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 بل ما تعنّاه أولئك وأبائهم حتى أطّال عليهم العمر أَفَلَا يَرَونَ أَنَّ أَتِّ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُل إِنَّمَا لا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع ما يُذَرُونَ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ النَّيَّوِيلَ نَاءَ لَيَقُولُ النَّيَّوِيلَ نَاءَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ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 قررا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه وهذا ذكر مبارك ان زلنا اف انتم له منكرون ولقد اتينا ابراهيم مِنْ من قبل بِهِ كنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال أنا بالحق أم أنتم من اللاعبين قال ذا الرّبكم. قال ذا رب السماوات والأرض. قال ربكم رب والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلك من الشاهدين. وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَافًا فَجَعَلَهُمْ جُثَثًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا قالوا سمعنا فتين يذكرهم فتين يذكرهم يقال لهم اذرا سَمِعْنَا فَتَيَ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتِ به عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أفسم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء، لقد علّم سَمَاءَ أُولَئِكَ يَعْطِقُونَ قَالُوا أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لكم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وصرو آل هتكم إن كولتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردوا وسلاما على إبراهيم قالوا حرقوه وصره آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردوا Sell جعلناهم الأخسرين ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لهم اسحاقا ويعقوبا نافله وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم ائم متى يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء وكانوا لنا عابدين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 لتصنع تلبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ليس لي من الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له، من يغوصون له ويعملون عمل دون ذلك، وكنا لهم حافظين. وانيوب وانيوب اذ نادى وانيوب اذ نادى ربه انني ما السني الضر انني ما السني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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعبادين وإسماعيل وإدرييل وَذَلِكَ الْكِفْلُ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّ مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله